موقع رياض القرآن يقدم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 ذالك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدام. فإنهم عدو لي.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 نال في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اظللنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حمين؟ فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية.